قل إنما أُلذِرُكُمْ بِالْوَحْدَةِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَ نا يا ويلنا لا يقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوما القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حب بَتٍّ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ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 قَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلِ رَبُّكُمْ رَبُّ